مبين يوم شنس هذا عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب اننا مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين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 بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فادعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعباذي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم